سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إِنَّا कُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ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 وَعَافِهِمْ وَعْفُ عَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ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 اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم رقابنا ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واصحابنا واذهبي ارحامنا ومن اوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم انك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا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 اللهم اجعلنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يَا مَنْ لَا يَفِدُ الْوَافِدُونَ عَلَىٰ أَكْرَمَ مِنْهِ وَلَا يَجِدُ الْقَاصِدُونَ أَرْحَمَ مِنْهِ يا خَيْرَ مَنْ خَلَى بِهِ وَحِيدٍ وَيَا أَكْرَمَ مَنْ آوَى إِلَيْهِ طَرِيدٍ الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة مددنا ايدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران يا ارحم الراحمين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 ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسئين منا للمحسنين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ أميرنا وولي عهده اللهم احفظ أميرنا وولي عهده اللهم وفقنا ووفقهم لكل خير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك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 اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام طاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه